I don't know. غرد المسكين وقت يا لي في خميس يروي zara dim skin waqabaini har usurti uni milhaqti tinamad sisi ka I believe in this alhan faser wal tisgaa سي ميديان متيشو ريس مانوال هاري تو ايز امينسيج سروتت سفري جينوان انا مره نيترن زينن راسيحي صوتي لي مبا فور سي أكي شارع اسماً والهريت واجسام يلسيك ثابوتا تفغي جنوان عن عمران يذرن بين نرفيحي الصوتي موسيقى موسيقى موسيقى وني تكتب دل بقضراً كنك غنفاً وماك wenn ich dich gefunden hab da war ich bin der wärme der صبي في الروح الحنين في سنين دي مجرفه انا قرائيك في بنفسه ليفل جي تي اي دخلنا صدقت اللغه نحبك سنين في مجرن انا في نفله elifet geht für die e die خلعت الزوركه حولت جل جميل في سيكس ده شطحيك خيرك رح le tsiya kisa hana tsinna rahba shou irech rah dab shatish